واحد منكم انتو الثلاثة سرق الثولجان الاثري لا هذا عيب اوي اوي يا زباوي يا زعيب لما تسرق ديوفك يا اخ زباوي احنا مصريين وجدعان وما نمتش ايدينا على حاجة غيرها مش كلنا جدعان يعني في سكينا كده عايزين قطبر قبطهم كل واحد اضرب نفسه يا سونيا يا بنتنا حنوح ثبتوا جميعا انتم المصريون هكذا تفعلون أشياء عجيبة بطريقة خفية لا أحد يستطيع اكتشافها أي تلعبون بالبيضة والحجر؟ الله ده أنت طلعت ابن حد يا شباوي جبت البيضة والحجر دي من ليه دي درست في مصر لفترة طويلة قبل أن أعود لميلادي زنجرار وأحب مصر لكني لا أحبكم وسوف أريكم العين الحمراء على أولها قميلت؟ خزمان؟ فتشوهم وان لم يظهر الصورجان الآن اقتلهم أمرك يا سيد سيدي أنا ما سرقيتش حاجة إيه؟ ايه أسيبه دراعي إيه آه يعني معقوله هون عليك بسهولة كده يا زنبقتي <تصفيق> الله. زبقتي؟ <تصفيق> ما <له> يا زبقتي؟ <تصفيق> انت بتتحكي الساولة جانجة لو ما ظهرش اكيد حنتقيتك رقوعة اقترب يا نجلاء اقترب اكتر اقتربي كمان تقترب فين اكتر من كده؟ دي لازلت فيك يا عمنا نجلاء دي مش سهله يا ترى بتوشوشو وبتقوله ايه؟ ما دام يا زبقتي يبقى بتقوله كلام كبير ألا لا لا لا لا قوي الله الله الله لا لا لا يا جباعة لا يا إخوانا كده كتير عيب قوي اللي بيحصل ده فعلا عيب جدا في لزقت فيه يا بختو ما تحترم نفسك قلت زعلانا ليه قوزمان خمبيز أمرك يا سيد زباوي فتشوا هذا الشخص الآن يفتشوني ليه واشمعني انا يعني انت عملت ايه بالظبط عملت ايه انت كمان وانا متنين جنبه مصابه ومعنديش حاجه فات يلا تعال تعال فتشوني تعال تعال فتشوني الله مش سنين ايه فتشوني انا بريء يا حسن بريق ازاي خدت الود من ايده ورجعتوا الاهل وقبضت الثمن لكن ما خطفتوش مش انا اللي خطفته اول ما اتصلت باهل الولد يا نجاتي جوم وبلغونا وسجلنا لك فيديو وانت بترجعه وبتقبل تمن الفديه ازاي تعمل كده فين ضميرك يا نجاتي اه عشان كده داخل علي داخل ميري لكن انا باكد لك مره ثانيه يا حسن مش انا اللي خطفت الولد ابوه وامو فيك بلاغ والطفل شاهد عليك قال إنك خطفته من الفيلا والفلوس اللي كنت داخل بيها دلوقتي هي دليل ادانتك يعني الولد قال عليا كده وقال كمان إنك عزبته. يا بقى كده طيب طب انا هعترب بقى بكل اللي انا عرافه حسن وخليها تخرب بقى انا حضرتلكو الشاي شاي يا جملات دواته؟ الشاي هناخده انا ونجاتي في الاسم ان شاء الله يا جملات عشان نشوف البيه زعيم العصابة وحكايته مع خطف الاطفال يا لهوي انت زاهم عصابة يا نجاتي؟ ناخده <تصفيق> جدا صواجان في حقيبة هذا الشخص فعلا <تصفيق> انا ماهرفش عنه حالي ده ماغرز فين فيه مكقول. انت اللي أخدت صولجان غير ما تقولي يا ست سكت انت كمان انت حتوديني التاهية ده انت اطلعت دحية وكهين كون كلامي يا زنبوكي أكتر شيء أكره عدول تاريخ الاجرامي في عصابات زنجبار هو الخيانة وأنت مخطوني بس لما فعلت زوجتي الخائنه كالابالا كالابالا؟ ايه كالابالا؟ و... كان متجوز ايه ده ولا ايه؟ يا يا سيد زباوي ارجوك أرجوك افهم ده مقلب بتتعمل فيا السيده بسفان تلاقي اللي عماله تقول كلام في ودنك دي الشورفه عاوزهك توقعنا بعض واكيد هي اللي خبت الصولجان في الشنطة بتاعتك أكيد هي اللي خبتها لا تحاول انكار جربتك الشمعاء لقد ضبط الصولجان داخل حقيبتك اللعينه انا مصدومه مش قادرة فتا يا سيد زباوي أنا تزبا ايوه ده زبوت عملت فيا يا زبوتي قزمان قمبيش أمرك يا سيد, سيد زباوي. زباوي اقتلوهم أما أنت أياته المجلاء المخلصة فإليك الثوردان الاثري مقابل المبلغ المتفق عليه وعلي خصم 20% ايوه كمان قزمان كشمير أمرك, أمرك يا سيد, سيد زباوي. زباوي انتظر حمد والحمد لله لك ايه الظلم وحش. اه خلي بالك يا زمباوي بيه الظلم واحش ساقوم بقتلكم بنفسي مثلما فعلت مع زوجتي الخائنه كارلبالا اعطيني الاربجيه يا قزمان الاربجيه اهدى يا سيد زمباوي الاربجيه اطول نتفهم بالذوق ارجوك لا تفاهم ولا استسلام كلكم كالابالا كلكم كالابالا ايه لو شوتين غيرت بقى اجري شوت اجري شوت يلا خليل يلا استنى صولجان مش هينفعنا صولجان لو قلت يا سوجا يلا نجلاء اخذت صولجان يا سيدنا نجلاء اخذته اجري اجري خلينا نلف بالجدران وبعدين نشوف موضوع سرت صولجان ده <تصفيق> <تصفيق> بابا زعيم ع10 <عصابة. تصفيق> برعاية اتصالات بقى بتسحب جزوغتك على الاسم يا حسن بص يا عم نجاتي انت لازم تقول لي ايه علاقتك بعصابه خط في الاطفال دول مدوخيننا دو وراهم من سنين ومش عارفين نعتر على اي اثر انت اول الخيط يا نجاتي انت بسالنا يا حسن به روح شوف اخوك الكبير بيعمله من وراك اخوك هو زعيم الاصابة الحقيقة حضرت الزابط للدرجات دي انا مكنتش فاكر ان كرهك الحسيني خليك تتهموا لاتهم الشنيع ده انا بقول الحقيقه اخوك الروايه البوليسيه اثرت على دماغه على قوم يا نجاتي زمان الولد اللي كنت خاطفه على وصول هو وابوه وامه وحواجهك بيهم وحعرف الحقيقه يا يا سيدي بقول لك حسين اخوك هو اللي كان خاطفه مش انا هنشوف يا نجاتي هنشوف الحمد <تصفيق> لله الحمد لله فلتنا فلتنا من جوه عقوبه يا حاجة ولا في الكوابيس بعد تشوفي سبحان الله سبحان الله نفس الأسود اللي توصلنا على زباوي هي نفسها الأسود اللي تنقذنا من الموت علق دي الله مالك يا صنع السولجان السولجان رأى ونجلاء انتصرت علي زمانها بتطلع اللي سنها بسرها سولجان ايه والسدين انت كمان ده كدبنا وبين اللي يموت ثانية بالله ربنا احبب ربنا اللي لسه عايشين لسه الجمله اخذته نجله لازم يرجع مش يبقى موت ابويا وكمان خراب ديار نجله زمان اللي قصود كلوه وحله بصولجان كمان المغامرة لسه ما خلصتش مش انت بتاع مغامرات يعني مثلا تخيل كده محروس بطل روايه كان هيعمل ايه لو في موقفك ده ديله في سنانه ويقول يا فكيك ويرط في اول طياره على مصر كفاية شوفنا الموت كبره ايش السود و شلالات الشلالات و ده مش بعيد لو كملنا يطلع لنا اكل الوح و بشر مان يا يا hij is zo mooi. Je bent niet. Het is een manier om te leven. Het is een Het is een manier om te leven. Het is een manier om te طلق بها مقتحداً وهو ينهز من فرط حماس كان قد نجى لكنه لم يكن قد عثر على الصورة جانباً هكذا قرر أن يتجه مع رفاقه إلى الفد قليل تجيه عنه صحيح يا أخوان صحيح يا أخوان احنا كتب لنا عمر جديد عارف يا عاشور يا هيلفد لو لا يا بعد ربنا ما كنتوش خرجتوا من دي على رجليكم ليه يعني يا خواجه انت ما كنتش بتقول غير انتشره نطوا اجره وكنت اول واحد بتجري فينا كمان انتشروا اجروا بقوا انا الدماغ المفكر والعقل المدبر يا حمار منك له خليكوا هنا انا هدخل اسال على نجلاء في الفندق بس خلي بالك من نفسك خايف عليا طبعا ده احنا بقينا عشرة احراش مش هتاخر عن اذن المهم يا رجاله كنا بنقول ايه انك دماغ واحنا حمير قلتش حاجه انا اي كلمه الحق طلعت من صاحبك يا خليل صاحبي صاحبي مين لا حبار حبار بصحيح الحقه الحقه نجلاء رجعت على هنا فعلا يعني هي في اوضتها دلوقتي لا أول ما وصلت طلبة ليموزين حطت فيش وناطها وطلعت طيران على المطار يا بدل جدية